سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم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 اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخفرنا وما أسررنا وما أعلنا وما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 أحسن المتجاوزين يا من يصفح عن عباده يا من يتجاوز عن عباده يا من يغفر لعباده يا إلهنا ويا مولانا أتينا بذلنا إليه أتينا بذلنا إله الزكر اجئنا بذلنا الى عزك وبفقرنا الى غناك اللهم يا الهنا نسالك ان تغفر ثنوبنا نسالك ان ذنوبنا وان تغفر زلاتنا وان ترحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم جلنا بعفوك وسترك يا ارحم الراحمين الهنا لا تفضحنا الهنا لا تفضحنا اللهم استرنا فوق الارض اللهم وسترنا تحت الارض اللهم وسترنا يوم العرض يا ارحم الراحمين اللهم تجاوز عن مسيئنا اللهم تجاوز عن مسيئنا اللهم تجاوز عنا يا ارحم الراحمين الى اهنا في هذه الساعه المباركه وفي هذه الليلة المباركه وفي هذا الجامع أن تعتق رقابنا من النار يا اللهم اعتق رقابنا من النار يا اجمعين من النار أجمعين. يا اجمعين يا ملك الملوك يا ملك الملوك وقفنا ببابك فقرارك عند بابك متسولون عند بابك إلهنا لا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك فإن تردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم ارحم عبراتنا اللهم اغفر زلاتنا اللهم امهو خطايانا اللهم تجاوز عن تقصيرنا اللهم يا إلهنا ويا مولانا اغفر لنا وليابائنا وأمهاتنا إلهنا أمرتنا بالإحسان اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا واغفر لهم كما غفروا لنا اللهم جازم إحسان إحسانا وبالإيساة عفوا وغفرانا إلهنا خص منهم الميتين بالرحمة خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران إلهنا لنا اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو لهم يا ارحم الراحمين وسع لهم في قبورهم مد بصائرهم اللهم متعهم بالجنان يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عنا وعنهم يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم السماوات والأرضين ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا إلهنا ويا مولانا رضهم عناه اللهم رضي آباءنا وأمهاتنا عنا يا أرحم الراحمين أسعدهم يا إلهنا وأطل في أعمار المعلى طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا كربًا إلا نفسته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا ضالًا إلا هديته ولا مجاهداً في سبيلك إلا نصرته ولا عدواً إلا خدلته ولا عسيراً إلا يسرته ولا عقيماً إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيماً إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين